قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين وَلَم فَتَعُمَّتَ عَلَمَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَنَا مَا نَبْعُضِ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بعير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 من اللهِ من شيءٍ إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولَمَّا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم